بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نواصل قراءتنا وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل الى صفحه ثانيه من سوره الجن فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir rahim Bismillah ar rahmani rahim Wa inna minna al muslimon wa minna al qasitun Wa وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَإِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا الرَّشَدَ فَمَنْ أَسْلَمَ Szanowny أَسْلَمَ Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَأَلَّا ماء عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو ماء غدقا Szanowni Państwo, witam Pana serdecznie, witam Pana serdecznie, witam Pana serdecznie, witam ومن يعرض عن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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُونَ عَلَى اللَّهِ أَحَدَ وَإِنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَاءٌ وَإِن وَإِنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وَإِنَّهُ قَامَ لا انما ادعو ربي ولا به قال انما ادعو ربي ولا به بِوَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قَالَ إِنَّمَا أَدْرُوا بِوَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرْرًا وَلَا رشدا قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لكم ضرا Qul inni la amniku lakum barra اِرَاني مِنْ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا Loi, wody salaty. Ila bela on mina law. He wody salaty. Ila Silla, warszaw, fa la, يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ فِيهَا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى إذا رأوا ما حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل قُلْ إِنْ أَدْرِ لَأَقْرِيبٌ ما توعدون أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا قُلْ إِنْ لَهُ ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن تدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكُ يسلك وَمِنْ من مِنْ بين يديه وَمِنْ خلفه رصدا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 ليعلم أن قد له رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا لِيَعْلَمَنَ الحمد لله رب العالمين من ارتضى ما حكم الراء في قوله من ارتضى لماذا وإن ها وإن أي هذا نقص الجواب نقص ساكنة كل ساكنة وقبلها كسر عرض هل تقول ساكنة؟ قبلها كسر عرض يعني تجد تكون مكسورة مثلا لو سلمنا نجد تكون مكسورة مثلا ها؟ يتوصف غيرا لا تقصف غيرا لا نحكي عقليا, عقلياً. صحيح نحكي لها لكن نحكي عقليا في الجواب لابد أن تكون ساكنة قبلها كسر عرض هذا المحال لازم يتنام واضح فلابد أن بين حال الراء بين حال الراء ثم نتكلم عن ما قبلها أو ما بعده وإلا فكلامك صحيح الخلاف بين حفص وقانون فيما قرانا تكلمنا في الحصة الماضية أن إنه أنه واضحه وفما كلمات أخرى مثلا في قوله نسلكه كيف قرأ حفص بالغيب يسلكه كذلك قال قال إنما أدعو ربي قرأ حفص قل إنما أدعو ربي نعم. هذا هو الله يعني. طيب من يقرأ لا نحن عندنا برنامج سيتني البرنامج صلنا إلى الرقم 48 ربنا موجود ام غير موجود موجود تفضل هاي غير مكتوب مو... لي موجود فيها قولان المساله يعني <تصفيق> طيب بيه لا بس الرقم 49 قول واحد فيها فيها قول واحد غير موجود طيب الرقم 50 خم... كذلك على نفس المذهب 51 تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان حقق الكسرة بخفض الفك السفلي ورفع وسط اللسان من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم، وإنا من المسلمون ومن ول... المس... ساكن. وإنا من المسلمين ومن القاصطون.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 وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما. مثلا الابتداء الابتداء هذا مش مقابل بعضه يعني لا تقف وإن وقفت ارجع في الله وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا مثلا قف في قوله كادوا بعدين يقول كادوا يكونون عليه وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا هذي منيه العرب <تصفيق> <تصفيق> هذي باش نكملها وغيره نقدروا في مشاكل طيب سيدي قال إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا رَبِّي رَبّي قُلُ قال ان قالوا قرأ ربي مش ربي قالون خبر. الله قالون قرأ ربي نعم. قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا حسبكم بارك الله فيك في كبر الرقم 52 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا الفخم الغين بلاغا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون يعلمون فسيعلمون من اضعف ناس اضعف ضاد فسيعلمون من اضعفنا ضاد في اضعف في الاستطاله ا اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادري اقل نفس الزمن للام وللنون زوج حروف إن نفس الزمن معا. قل إن ادري اقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على عالم الغيب فلا يظهر ظارخ ع... ولا شديد ها؟ حرف ظارخ ولا شديد ما ما الدليل أوه. ها شديدا لا ها ها ها بالجواب كامل شديد ورفض أجلت قاتم بكات ما مش دليل معنا حتى العين تولي شديد تولي رخوة ها طيب نعمل نعمل. ما نعمل تسألها جدا الله أين يعلم الإجابة محر أحب حفظها رخوة شديد هذا هو رخوة كلما الدليل ما شاهدنا من يعطي الجواب لا ليست الجواب جواب من أنا و من يعطي الجواب أنظر هل لا Ale już hurtinga ich الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلاغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله انتبه فقط للغنه في الصوت الرقب ثلاثة ثلاثة خمسين ليوجد ثلاثة خمسين تفضل هم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من رقم 46 الحدث الرقم أربعة كل اسمه محمد. نسأل الله أن يجعلكم يجعلنا وياكم على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أنتم عمتوا بالترتيب الترتيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم الرجيم ثم الرّاجيم، وإن منا, منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولائك تحروا رشدا. وأما ام فكانوا لجهنم هطوبا لجهنم هطوبا و ان على طريقه لاسقينى هم ما غدا لا ماء ما غدقا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا عذابا صعدا عذابا صعد عذابا, عذاباً صعد هي المخرج في كيف النساء عذابا عذابا ص ص ص ص ص عذابا صوحه يعني تجي تقول فقط نضغط على المخرج تاع ما عذابا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَإِنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْ وَإِنَّهُ لَمَا قَامَ عبد اللَّهِ يَدْعُونَهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَى قَالَ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا. طيب نكتفي بهذا قدر. سبحانك اللهم وبحمدك شاول لله لا إله إلا هو الصافي ربنا عليك وصلي على نبينا محمد وآل وصحبه الجمعين الحمد لله يا رب العالمين.